فَإِنَّ حَالَ المؤمنون الَّذِينَ هُمْ فِي <تصفيق> صَلَاتِهِمْ والذين وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مَعْرُونٌ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ والذين مَلُومِينَ ما إنكم بعد ذلك نبيتون قلنا إنكم يوم القيامة التبعاتون ولقد خلقنا قوتكم سمع الضرائق وما كنا عن الخرم غافلين من السماء ماء من قدمه فكرناه في حرب وإما على ذهب المين قادرون فأنشأنا لكم في من نفل واعلى لكم فينا فواكل كثيركم ومن أذب وَشَطَعَتْنَا مُتَطُّدْ مِنَا نَقُونِ سَيْنَا لَقَمُّكُ بِالْتُؤْنِ وَسُلْءٍ لِلْآكِينَ وَإِنَّ لَكُمْ بِالْأَنْوَابِ الْأَعْرَةِ نُصِدِحُ لِيُنَّا فِي مُتُونِنَا وَلَكُمْ فِيهَا الْمَنَافِعُ وَلَكُمْ فِيهَا الْمَنَافِعُ فإذا استغيت أن ترغم معك فقر الحمد لله الذي نجدنا من القرن الضالبين وقر بأنزل منذ المبارة وأن تقر إن في ذلك لآيات وعين قلنا لنبتلين ثم أن ننشأنا من بعد قرن آخرين فأرسلنا في رسولك منهم أن يعذب الله لكم من إله وإنه وَقَالَ لولاه من قوم الذين كنتم وتذكروا وقالوا من قوم في الحياة الدنيا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 Right. ثم ارسلنا موسا وراغا همارون بنادنا وسمطانهوه الى فرعون وولئه فاستقبوا وكانوا طوما عالين وقالوا انه من نشرين مثلنا وطورمهما انا عافظ فكذبوهما فكانوا من المفلكين ولقد آتينا موسا كتابا علم يحد ودعن ابن نفيا واما There I am, there I am, there I am, there I am. یا تیغلا علیکم وَمَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَقَالُوا مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا إِنَّمَا الْبَشَرُ كَالْمَثَانِ ثُمَّ كَالْخَاوِي عَلَىٰ إلا ۖ وَنَحْنُ مُحْضِرُوهُ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَظِيمٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فلا تذكرون قل رب سماعات السمع و رب العرش عظيم لله وَمَا الله مِنْ عَمَلٍ يَقْتُلُ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلْ بِئْسَمَا يُمَتَّعُونَ بِهِ إِنَّ مَا يَعِدُهُمُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ هُوَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ وقرب رب اعوذ بك من قوم كنوا الذين في <تصفيق> وَإِذْ تَرَبَّيْتُ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُرَّبَ وَخَيْرًا وَرَحْمًا وَأَنَّهُ لَغَيْرُ غَافِلٍ سُورَةٌ أَنَامَ بَنَانَا وَضَامَنَا وَأَنْزَلَتْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ أَسْلَامُونْ ذَانِي بِنْدُو كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَنِ اَذْكُرْ لَهُمْ وَقَوْمِ مَدْيَنَ على عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَبِّ ارْحَمْهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِفُونَ الْمُخْرَجَاتِ ثُمَّ لَمَّا مَاتُوا لم بَأْرَاءَ شَهِدُوا أَنَّهُمْ كَانُوا مُتَمَالِينَ وَلَا ظَنُّ لَهُمُ السَّنَاذَةَ أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ والذين يرون اضرارهم ولم يكن لهم ثناء الا ان يكون فشهاد واحد من اربع شهادات لله انهم للمصدقين والخامسه ان الله لا يغضى على من كان الكاتبين ويذكر ان عتابا تشهد اربع شهادات لله انهم ولد الذريه الله يعلمها من صادقیم وَلَوْ لَا فَرْهُ اللَّهِ عَلَيْتُمْ وَرَبَّتُمْ وَأَنُّ اللَّهِ تَوَّابٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْحِفِّ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَتَخْلَقُوهُ شَرًّا لَكُمْ, لكم بكل مِنْهُمْ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ لَمَّا يَأْتِكُمْ أَمْرُنَا مُفَاجِئًا فَإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَعْلَمَ مَنْ هُوَ صَادِقٌ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ ولولا قدوا الله عليكم رغمته في الدنيا والآخرى لمسكي فيما أبرتم فيه عذاب عظيم اتبقونه بأنسنتكم وتقولون بأخواركم ما ليس لكي منه عنه وتحسبونه أيها وهو عيد الله عظيم ولولا إذا سمعتم وقلتم ما يقول لنا أن نتكلم بنا لا سبحانك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 وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَغْمُ، إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ